when he was Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin Para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bisa bergabung Hadir kembali di majlis al-raubah Dalam keadaan suhahul afiyah InsyaAllah yang sehat Awet sehatnya selama-lamanya Yang sakit Jadi sembuh dari segala macam Penyakit yang dideritanya Amin Allahumma Amin Bapak ibu sekalian sebelum kita mulai Pembacaan maulid simtuduror Ada beberapa hal yang perlu Saya sampaikan yang pertama Handphone tolong semua Disilent eh, Disilent atau dimatikan yang kedua teman-teman dari Hadroh Fatahillah Rebananya ditabuh Ya rebananya Ditabuh Ya Rebananya ditabuh Ini ada teman-temannya Ali Maksum dari Dari Jepara Coba kalau Jepara sama Solo dikolaborasi Jadinya seperti apa Ya jadinya seperti apa Ini seperti biasanya ya Seperti biasa nanti Ya Pak Maksum Ya seperti biasanya, kira tul Quran langsung nanti. Kela ada. Ya, nah, seperti biasanya. Kemudian, eh, yang punya niat-niat dan hajat-hajat apapun, pasang niat dan hajatnya, ya. Dan niat hajat saya yang terbesar, karena ini menjelang tahun baru 2014. Semoga masuknya tahun baru ini, bangsa kita aman tentram, ayem, sentosa dan semoga nanti di tahun baru 2014 perjalanan pemilu bisa sukses untuk semuanya. Bisa aman, tentram, ayem satu dengan yang lain berjuang untuk bangsa yang kita cintai ini. Al hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah jamiah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Aliki yaumiddin yakun 'an tujji yakunastail. Yahdina suratal mustafima suratal ladina 'alaihim wa ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatih ila hadrat sayidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah jami'i wa ikhwanihi. Min Al Ambiyah Wal Mursalin, wajib Azwadhih Al Taahirat Umahat Al Mu'minin, wa Ahli Beitih Wal Zuriyathih Ajma'een, wa Ashabihi Wal Ta'bi'in Wal Ta'bi Ta'bi'in, wa Man Ta'bihi khususan minhum Sayyidina al-Imam Junid al-Baghdadi wa Sayyidi Ma'arif al-Qarqhi wa Sayyidi Bashir al-Hafi wa Sayyidi Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Ahmad al-Rifa'i wa Sayyidi Baha'udin al-Nakshabandi wa Sayyidi Abi Hassan al-Shadiri wa Sayyidi Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Abi Madian al-Maghrabi ثumma ila arwah jami' saadatina al ila arwah jami' saadatina al minhum Sayyidina al-Imam al-Muhajir ilallah Ahmad bin Aisa وسيدنا عبيد الله بن احمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن احمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد اسقاق وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن ابي بكر اسقران والحبيب عبد الله بن ابي بكر العيدروس والحاج بكر بن عبد الله العيدروس علينا وسيدي فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم والحبيب احمد بن محمد سعيد الشيب الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى mabdar al hazni, then to Ruzaidi and Habibi. Habibi Umar bin Abdurrahman Al Attahal Shah Al Ali bin Abdullah Baras. Then to Ruzaidi and Qudwati Habibi Abdullah bin Alwi Al Haddad. The Habibi Ahmad bin Zain Al Abshi. The Habibi Hassan bin Salih Al Bahar Al Jufri. The Habibi Abdullah bin حبيبي أبي بكر بن عبد الله بن طالب على الطاس وأصوله وفره مشيخه والتلاميذ وإخواتي وأزواجه ومن له به ثم إلى رصيد والشيخ وجدوى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالدي الحبيب محمد بن حسين الحبشي والأبابة علوي بن حسين علبي الجفري ومشيخه والتلاميذ وإخواتي وإخواني وأزواجه من له به وسن أولاد الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي والأبابة خالجة وأصوله وفره ثم إلى رصيد والشيخ وجدوى الله حبيب محمد أنس بن علوي ولي علي الحبشى والوالد يسون حبا خليج في انت عالي القدرة والزوجة بنت طه بن عبد الزغاف والوالد ليها وإبن عمي علي بن محمد أنس الحبشى ولده وسني أرفان ثم إلى روا الحبيب علي بن بكر صقاف الحبيب محمد نج بن طه بن عبد الزغاف ثم إلى روا جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عني بن محمد الحبشى وجدي عبد الرحمن بن سني العيدروس وجدت بيت وزاروا طلحة وخالي وسنه خالي علوي. عمي زلمعي دوس عم ثم إلى روا خلاتي Anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, jami Fatima, lalu ke Ruhbah yang dari minhas, lalu ke Ruhbah yang dari minhas, lalu ke Ruhbah Umar, lalu ke Arwah jami' awli' ahadil balda wa sulaiha Thumma ilah arwah jami' muslimin Al-dubina fitur pati tipas Wa turbatin ramlid buqanang wa turbatin ma'ala Wal-baqi' wa zambal wal-furad Wal-agdawar jami' turabbil bashar Thumma ilah arwah walidina wa walidikum Wa amwatina wa amwatikum Wa jami' amwatil muslimin Annallah yaghfir lahum warhamuhum Wa ya'ali darajatin fil jannah Wa bi asrarihim wa Wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim dunia wal وببركات اجمعين ان الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وان الله يحفظنا وازواجنا ووالدينا واهلنا واولادنا وبناتنا واصحابنا ومن لاطال بنا من جميل المعاصي العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية البليه وأنا الله يرزقنا جميعا أرزاقا كثيرا طيبة حسية والمعنوية بدون تعب ولا مشقة ملتف الآف سير السلام الطافق البداية في الدين والجنة الآخرى وأنا الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين بهجر الكريم وأنا الله يتجه هذا المجلس Wajah majlis yang mubarakan, yang hadir ialah orang-orang منظر من, من كبال سيد المرسلين والعولياء والصالحين وأن الله يجعلنا وإيكم جميعا من المتحافين في الله والمتآخين في الله والمتزاورين في الله وأن الله يرزقنا جميعا عمرا طويلا في طاعته مع لطف العافية والسلام الطافق اليداية والرضال إناء في الدين والآخرة وحسن الخاتم عند الموت ودأ كل ذلك على هذينيه وعلى كل نية صالحة جامعة نافئة وعلى من وحبيبه فكرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة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 يا ربي صل على محمد أشر في بجر في الكون أشر يا ربي صل على محمد يا ربي صل على وسيا يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق صل على محمد يا ربي صل علي, على محمد احلى الورى منطقا واخداق Ya Rabbi, salli 'ala Muhammad, a'fu dzaliman bintuqatahhakqaq. حقا Rabbi, salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi, salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi, salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi, salli 'ala يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تصرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على, ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوّق Ya Rabbi salih ala Muhammad Wa asfah min al-khayri Kul mughlaq Ya Rabbi salih ala Muhammad Ya Rabbi salih ala Muhammad Yes, yes, yes. لا يتوقف هو رب العرش العظيم. خلق الخلق بحكمه وفوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أطجاره القسمة لا إله إلا الله فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمه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 سلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع كجل ينقضى بانتشار قدره في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة تبداد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 لاحظته العيون فيما اشتلته بشرا كاملا يزيح الظلال وهو من فوق علم ما قد رأته في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعطل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور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 فَمَن فَاجَأَتْهُ هَذِهِ الْبِشَارَةُ وَتَلَقَّاهَا بِقَلْبٍ سَلِيمٍ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ خَيْرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ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 وقام بحب الربوبيتي في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإكبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به تن يتصل بها روح المصلي عليه به فينبثت في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصعبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عكتر الأكوان بنشر ذكراهم نسين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 فان فلقد بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن الدامين والزين فتنقر بذكر جمال الميمون في الأصل بالكريمات والبطون. فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بلوجه ليتشرف به موت استقرابه وموضع حروجه وقد قضت الأجداب الأزلية بما قضت وأبهرت من سر هذا النور ما أبهرت وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصل بالفخر والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهروه وبهره. فتعلقت همة الرامي بهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرص ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأبس نلا تفيد بعشر معشاة أو صاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين.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 وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داع التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلمة واستامر فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان برح ذلك النعيم na no. I'm the one وبدروا بدروه في جبين جبين عبد المطاليب وابني عبد الله عبد الله أمضى العمر الكبير بعافل شديد من صلات وتصليات الله. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi. Wad'an al-qalam yang kut maharkatuh fihi al-amil, mina'astafad al-famu min sifatih al-Abd al-mahbub Wahuna hasanutubita ma belagu ilahna fikannya hadal Habibun nakhbarin wa a'asar liatasharafah bi kitabatil qalam al qirra subat tanazah bi hadaikih al asma'u wal abasar maqad belagu na fil ahadith al mashoura an awalahin khalqohullah wal nahrul mudahu fi hadhih cirah wal nurohadal Habib awalumaklukin barazah ومنهُ تَفَرَّعَ الْوُجُودُ خَلْقًا بَعْدَ خَلْقٍ فِيمَا حَدَثَ وَمَا تَقَدَّمَ وَقَتَرَ جَابِرُ الرَّزَاقِي بِسَنَادِي عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي يَخْبِنُ الْأَوَّلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ قَالَ يَا جَابِرُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَبْلَ نور نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم من نوري وقد ورد من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اول نبينا في الخلق واخرهم في البعث وقد تعددت الروايات بان هو والخلق موجودا واشرفهم مولودا ولما لها ملاحظه خفيه اختصت منشؤها من البريه بكمال الخصوصيه فاستودع هذا النور المبين اصلاب و بضون من, من العالمين وتنقل هذا النور من صلب ادم ونوح وابراهيم حتى وصلته يد العلم القديم الى من خصصته بتكريم ابيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذو القدر العظيم وامّه التي هي في المخاوف آمنه السيده الكريمه امنه فترقاه سلط عبد الله فالقاه الى بطنها فضممت احشائها بمعونه الله محافظه على حق هذه الدره وصلنها فحملته برعايه الله كما ورد انها حملا خفيفا لا ولا تشكو منه ألماً ولا عيلاً حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز لعالم شهادة تنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به آذي درة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقات إلى نتقاط جواهر كنوذ وكل دابة لقريش نضقت بفصيح العبارة معلناة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متعدنخة بعضر الفرح بملاقعة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطن والظهور فأظهر الله في الوجود بهزة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آلم فحين قرب أولوضي هذا الحبيب أعلانة السماوات والأرضون من فيهتنا بالترحيب وانطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفتح والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والقدرة كشفت جناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاقا كل نور وأنفذ الحق حكمه على من آتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضي أمه تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممجود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية أتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرذ الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Alaihi Wasallam, ya Nabi Sallam. اشرا الكون كون in the middle. Khairahmu ada Be yeah. وسلم أولد مخدونا مكحولا مكتوع سره تولد ذلك لشرفه عند الله عيد الكنرى ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوكين وأفضال الحبائف وقد ورد عبد الرحمن بأن أمه وَكَذَّبَ وَرَدَىٰ أَنَّ أَبِي الْرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَنْ أُمِّهِ الشَّفَّاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَتْ لَمَّا وَلَدَنَا أَمِينَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ لَهَا يَدَيْهَا فَسَتَهَلْ فَسَمِعْتُهُ كَإِنَّهُ يَقُولُ رَحِيمًا كَاللَّهِ أَوْ أَوَّاهِم حتى ندرض إلى بعد كسور الروم قالت ثم ألبسته وأنجعته فلم أنشم أن غشيتني ذلمة ورعب وكساررة أن يميني فسمعتك إلي يقول عين ذهبت به قال إلى المغرب وأسخر ذلك عني ثم عودني الرعب والذلمة والكساررة أن يساريه فَسَأَلَ مَنْ ذَكَا إِلَيْهِ يَقُولُ أَيْنَ ذَهَبْتَ بِهِ قَالَ إِنَّ الْمَشْرِقَ قالت ولم يسر الحديث مني على بالٍ حددت أذههما فكنت من أول الناس إسماما وكم ترجمت سنة من هذه المعجزات وبائل آيات بينات بما يقضي بعظيم الشرف عند مولاه وَأَنَّ عِنْدَهُ عِنْدَ يَدِهِ فِي كُلِّ حِينٍ تَرَعَى وَأَنَّهُ الْهَادِي نَصِيرَاتٍ مُسْتَكِمَةٌ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحيث تشرفت أسماء بأخوار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والهيوب فعلق كمة المتكرم إلى نسل مآسه خلقها بالسيد واخلاقه يَا نُسْخَانَ يَوْمَ أَفْلَحَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الوَصْفِ الْأَسَنِ وَالْخَلْقِ الْجَمِيلِ وَالْخَلْقِ الْجَمِيلِ الَّذِي خَصَّصَ صَدْرَهُ بِهِ لَا يَسُخَّ لَاقِ وَإِنْ قَادَ مِسَالِغُ مَا غَمَّ لِي عَلَيَّ عَلَى مَنْ شَرِيفِ الْعَقْلِ بِأَذْلِ فإنه سوف يجمعه من أوصاف الأبيب على الرطبة العالية ولنسى يشابه هذا السيد في خلقه وقفه بشر ولا يقف أزم من أسرار إكمة الله في خلقه وخلقه لا عين ولا فإن العناية الأسنية طبعه على خاك سنية وقامته في صورة أسلة بدرية قال قل كان صلى الله عليه وسلم بردو عن قامه أم يدلوني ومشربا بأمره وأشرد به أسنه شعاره بين الجمة والغفرة وله العتزال الكامل في نفاسله وأطرافه والإستقامة الكاملة في مآسله وأوصافه لم يأتل شو على مثل خلقه في مآسل نظره وسمعه ونطقه قال خلق الله ولا اجمل صورة فيها جميع الماسن محصورة وليها قصورة اذا تكلمنا سر من المعارف والعلوم نفائسا الدر ولا قرؤت من جوامع الكلم ما عجز من اذيان بمثل ما ساق من البشر ستنزه العيون في عدائه مآسي الجماله ولا تجادل فلا تجد مخروفا في الوجود على نسانه سيد مضعه التبس والمسل مويلا ولا ملعفاه ما سوى خلقه النسي ولا غير معياه ولا غير معياه رودة الظناء رحمة كله وعزب ووقار وعزب وعزمة وحياه موجز الطال والفعام كريم والفعام كريم الخلق والخلق المبسط من طال وإذا سافق عن ما يلحق من صباب فَيَفُودُ سَمِيًا الْمَثِي مِنْ غَيْرِ خَدَدٍ وَهُوَ الْكَنْزُ الْمُطْلَسُ الَّذِي لَا يَأْتِي عَلَى قِنَادَا بِأَوْصَافِهِ مِسَاحٌ وَالْبَلْمِخُ الْمُلْذِي يَخُلُّ اللَّذَا إِذَا تَخَيَّلْتُ أَوْ سَنَاهُنَا حَبِيبٌ يضار البذل من حسن وجهه سأيرت الألباب في وصف معناه فلا ذا يغرب الله عن وصف يوجد الواقفين أو يغرب فهم معنا ذات دلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو ضرير كم لت آسفه ولو أركسنا البدر عند ثمانه لم يخصف على تفل واصف فيه بوصفه يصنى الثمان وفيه مانا اليوصف فما أكل قدره العظيم ووسع طلب الرامين اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تذيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أهسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاك سبقا وأوساهم بالمؤمنين هلما ورفقا بر الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللهظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية ومن نسف تيبه تعطرت الترق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل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 أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عينانه وقد انبصت القلم في تدوين ما أفاده العلم وقائم للنبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام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 السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحصل الخدم كما يحصل التقريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم أفضل الصلاة والتسليم على نبينا ونبينا رحت الاجار تشدو في ليالي المولد وبديكن Al-Fatihah سائما بما سأل والمؤمن بما آمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وناصرَه ووالاه وظهرَه وعمّ ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع قار منشورة ومعابد الإسلام والإيمان بأهلها معنورة معنا وصورة واشف اللهم قربك المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائدين وانشر احمدك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفش على المعتدين والظالمين العدل العزل بولاك الحق في جميع النواحي والأغطار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 وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان ورجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كن على يا كن استعين إدي الصلاة المشتاق صلاة الليلين أن عنت عليهم غلب ظهور عليهم والضالين ربي نتقبل منك أنك العليم وتب علينا أنك التواب الرحيم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bapak, Ibu, hadirin semua para pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada Alhamdulillah malam hari ini kita telah menyelesaikan pembacaan sebagian dari maulid simtudurur Semoga keberkahan maulid ini menjadi barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa yang kita cintai ini dan semoga pulang dari majlis ini Kita bisa menjadi manusia yang jauh lebih baik Menjadi manusia yang diribai oleh Allah SWT Dan semoga Allah Taala mengampuni, mengampuni dosa kita semua Semoga Allah mengampuni dosa kita semua Semoga Allah mengampuni dosa kita semua Semoga Allah menerima semua amal soleh kita Semoga Allah menerima semua amal soleh kita Semoga Allah membersihkan hati kita Semoga Allah menjadikan hati kita bercahaya dengan cahaya Nabi Muhammad SAW Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni kedua orang tua kita Semoga Allah memuliakan kedua orang tua kita Di dunia ini dan di akhirat nanti Semoga Allah menjadikan orang tua kita riza kepada kita semua Orang tua kita sayang kepada kita semua Dan semoga Allah memanjangkan usia kedua orang tua kita Dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, kerizaan dan kebahagiaan dan semoga Allah Ta'ala menjadikan orang tua kita dapat terus bersama dengan kita dunia hingga akhirah. Semoga Allah mencatat kita sebagai anak-anak yang berbakti. Semoga Allah mencatat kita semua sebagai anak-anak yang berbakti. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan pasangan hidup kita, pasangan hidup yang diridhai oleh Allah. Semoga Allah menjadikan rumah tangga kita dan seluruh rumah tangga umat Islam, rumah tangga yang sekinah, mawaddah, warahmah dan semoga Allah menjadikan anak keturunan kita semua ila yaumil qiyamah min ahli la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga anak-anak kita dijadikan wali-wali Allah dijadikan orang-orang yang saleh dijadikan orang-orang yang berbudi mulia dijadikan orang-orang yang berakhlak luhur dan semoga Allah taala melimpahkan kepada kita semua rezeki yang barokah rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah rezeki yang kita tidak diseksa karenanya Rizki yang menyebabkan kita masuk ke dalam Surganya dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua Limpahan ilmu yang bermanfaat Ilmu ladunni dari sisi Allah Dan semoga Allah Ta'ala Menjadikan majlis ini majlis yang Memberkati majlis ini dan sekitarnya Memberkati siapapun Yang hadir di dalamnya Memberkati siapapun yang berkunjung ke tempat ini dan semoga Allah Ta'ala Menjadikan majlis ini bersambung Dengan majlisnya Nabi Muhammad SAW alaih wa Ali wa sahabih wa sallam dengan majlisnya para awliya wassalihin. Dan semoga Allah Ta'ala Menjadikan kita semua Dipandang dengan rahmat, dipandang dengan Penuh kasih, dipandang dengan penuh cinta Oleh Allah, dan semoga Allah Ta'ala Mengangkat balak bencana dari Diri kita, keluarga kita Orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat Kita, masyarakat kita, lingkungan kita Dan khususnya semoga Allah Mengangkat balak dari negeri yang kita cintai Ini, menjadikan negeri ini Negeri barokah, negeri yang aman Negeri yang makmur, negeri yang santu dan semoga siapapun, siapapun yang berjuang untuk mengamankan negeri ini oleh Allah Diberi keamanan dunia dan akhirat Semoga dijadikan manusia-manusia yang bahagia dunia dan akhirat Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita di tahun yang akan datang Sebagai orang-orang yang lebih mulia dari tahun ini Semoga Allah menjadikan kita di tahun-tahun yang akan datang Dapat bersuah dengan Nabi Muhammad SAW Semoga Allah menjadikan kita semua Dapat bersuah dengan para aulia wa dan semoga Allah Taala menjadikan kita semua orang-orang yang berusia panjang sepanjang panjangnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keriduan dan kelak diakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah dengan husnul khatimah. وعلى هذه نية وصل الله على سيدنا وولنا محمد وآلها الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين على هذه وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نويتم وعلى ما نوينا وعلى من نوحب بي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bapak-Ibu sekalian Semalam saya berada di Jakarta Di Pondok Pesantren Darul Islah Kebetulan lagi ada tamu di sana Yaitu Syekh Muhammad Hisham Al-Qobbani Beliau menyampaikan beberapa nasihat yang sangat indah Satu di antaranya saya ingat-ingat betul Dan ingin saya bagikan untuk jenengan semua Kira-kira ingin -kira dengar atau enggak ingin dengar Pengen dengar atau tidak Wani Piro Wani Kafe Ya Gratis Tolong nanti disampaikan pada yang lain Begini Majelis ini Buat hati kita tenang atau enggak tenang Tenang Majelis-majelis yang seperti ini Bertebaran di dunia Khususnya di bumi pertiwi ini Jumlahnya tidak terkira Banyak majelis seperti ini Ada mungkin yang jumlah yang hadir Ribuan, bahkan puluhan ribu Bahkan ratusan ribu Ada mungkin yang hadir cuma 2, 3, 4 Atau 5 orang Tetapi nilai majelis di sisi Allah itu Bukan dilihat dari jumlah orang yang hadir Nilai majelis bukan dilihat Dari jumlah yang hadir tapi dari niatan yang hadir di situ, niatannya untuk apa? Kalau niatannya untuk Allah dan Rasulnya, maka insya Allah dia akan temukan Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang disebut masjid fikir. Di sini kita zikrullah baca Alquran. Di sini kita juga cari il ilmu. Dalam sebuah hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ida marortum biryalil jannah farta'u. Ini hadits ini sudah sering kita dengar, tapi penjelasan dari Syekh Isham Al Kebani semalam membuat saya tercengang, membuat saya kaget. Beliau itu sebelum ceramah lama sekali berdoa, minta sama Allah kepada Rasulullah SAW semoga Rasul mau ya Allah memberikan ilmunya kepada saya. Ilmu yang engkau berikan pada Rasulmu Semoga Rasul berkenan menyampaikannya pula kepada Saya doa-doa yang seperti itu Nah Kemudian sampai pada hadis Iza marartum birya jannah Farta'u Jika kalian melewati taman-taman surga Maka Farta'u Farta'u itu Fi'il amr Bentuk perintah jama' ah. Hendaknya kalian irta. Nah irtak maksudnya apa? Fartau. Kalau ada orang punya kambing Ada orang punya Kambing Dibawa kambing itu jalan-jalan Kemudian ketemu uh, Lapangan rumput Yang yang bagus yang hijau Lapangan rumput yang bagus dan Hijau Kemudian kambing ini dilepas di sana Sambil ngomong silahkan Enjoy, silahkan nikmati Makan sepuasnya Silahkan bersenang-senang itu makna fartau. Nah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika kalian melewati taman-taman surga fartau. Artinya apa? Jika kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian masuk ke dalamnya, nikmati taman surga ter tersebut. Bersenang-senanglah, rasakan nikmatnya. Itu fi'il amr, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa wasallam. Para sahabat yang mendengar Perintah Rasul S.A.W. ini pun tercengang Kenapa tercengang? Karena setahu para sahabat Taman surga itu judulnya aja Taman sur, surga Rawbah min riyadil jinan Idha maratum biriyadil jannah Jika kalian melewati taman-taman Surga Berarti taman surga adanya di di Surga Tapi kok Rasul nyuruh kita yang masih hidup mampir Menikmati, sahabat pun nanya gitu Wa mariyadil jannah ya Rasulullah Wahai Rasulullah apa yang dimaksud dengan Taman-taman surga Maka Rasul menjawab Hilakud zikir dalam sebuah riwayat Taman surga adalah Kelompok kumpulan orang-orang Yang berzikir Kalau Nabi Muhammad SAW Tidak Tidak mengatakan Kumpulan orang-orang yang berzikir Itu jadi taman surga Maka sampai kapanpun orang yang duduk Berzikir tempatnya ya Tidak berubah jadi taman surga kalau zikirnya itu di kamar, ya namanya tetap kamar. Zikirnya di ruang tamu, ya namanya tetap ruang ruang tamu. Zikirnya di majelis yang seperti ini, ya namanya cuma majelis. Tapi karena kanjeng Nabi Muhammad SAW udah menyatakan kalau kalian melewati taman surga... Dan ketika ditanya apa itu taman surga Rasul mengatakan Kumpulan orang-orang yang berdikir Maka sejak saat itulah Kalau ada tempat di tempat itu Sekelompok orang berdikir Tempat yang tadinya ruang tamu Jadi taman surga Kalau dikirnya di kamar Maka kamarnya jadi taman surga. Kalau zikirnya itu di sebuah tempat tertentu, maka tempat itu jadi taman surga. Berubahnya tempat itu dari jadi taman surga berkat wastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Nah, Syekh Isam ngasih penjelasan yang belum pernah saya dengar. Ini cuma sedikit, setelah itu nanti kita selesai makan-makan pulang. Ya, ini sedikit saja, tapi kenyang warak insya Allah Taman surga majelis saya bisa ngomong cuma begini Nah Jadikan hatimu Taman surga Jadikan hatimu Taman surga Jadikan dengung fikir itu Selalu ada dalam hatimu Kalau dengung fikir Itu ada dalam hatimu Maka dengan listan Rasul SAW tadi Dikatakan, ini kumpulan-kumpulan Fikir yang ada dalam hati Maka hati itu berubah menjadi Rawah min riadil jinan Hati berubah menjadi taman surga. Kalau sudah hati kita berubah menjadi taman surga, maka yang akan masuk ke dalam hati kita adalah para malaikat. Tidak mungkin setan akan masuk. Malaikat akan masuk ke dalam hati, ke dalam hati kita. Kalau sudah hati dipenuhi malaikat, maka orang tersebut wajahnya akan bercahaya, tingkah lakunya akan membawa rahmat bagi seluruh Sesama hidupnya dilihat Menjadi kesenangan untuk orang yang Yang lain, kenapa? Karena dalam hatinya sudah ada taman Surga, dan pikir Yang baik sekali, pikir yang Bagus sekali, yang akan merubah Hati kita yang biasa ini menjadi Taman surga adalah, kalau dalam Hati kita selalu terdengung Salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi Dah, itu oleh-oleh Dari Jakarta semalam Udah kenyang belum? Hah? Ya belum makan kok. Ya cukup satu ini. Ini udah jam 10 lewat seperempat. Cukup satu ini. insyaallah manfaat dunia. Akhirat. Jadi mulai sekarang. Buat artinya jangan ngelamun. Artinya buat di zikir. Makanya kalau kita ketemu orang soleh yang suka zikir. Itu seperti lagi main ke taman surga. Ke taman surga. Karena di hati orang soleh ada taman surga karena hati orang soleh tidak pernah berzikir kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ciri orang-orang yang betul-betul beriman itu adalah manusia-manusia yang dalam segala keadaan baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Nah, nanti lain kesempatan kita kita sambung. Jumat depan masuk bulan maulid, betul? Ya, bapak ibu datang seperti biasanya. Jumat pertama bulan maulid, selalu saya pamit, betul? Jumat pertama bulan maulid, selalu saya pamit. Saya ada tugas di Jakarta, eh, karena majlis itu sudah rutin, jauh hari sebelum saya dirikan majlis, arrawullah, jadi tidak pernah, kalau bisa ya, tidak akan pernah saya tinggalkan dengan izin Allah. Karena dulu masjid itu yang mendirikan Habib Anis, jadi saya nyambung saja, nyambung tongkat estafetnya, dulu biasa di sana, ya sekarang tetap-tetap ke kesana di puncak tempatnya Habib Ali al Hamid itu ya. Uh, jadi Jumat depan masjid tetap ada seperti biasanya. Jangan kalau saya nggak ada terus nggak nggak datang berarti jangan nyari nyari taman surga atau nyari saya. Dua-duanya dicari boleh, tapi kalau pas saya lagi izin tetap datang seperti biasa biasa yang isi siapa tunggu saja kejutannya. Ya, tunggu saja keju kejutannya. Nanti kalau enggak ada yang isi, jenengan yang isi sendiri. Santai, Ya, tunggu saja kejutannya. Ingat, mulai Jumat depan sudah masuk bulan Maulid, berarti berlaku ada 50 item hadiah dari saya setiap Jumatnya dan satu sepeda ontel setiap Jumatnya. Khusus Jumat yang terakhir bulan Maulid Yaitu yang jatuh tanggal 31 Januari Kalau gak salah ya Itu pas Jumat Kliwon Pas Jumat Kliwon Baca Maulid Maulid Akbar nanti di situ salah satu doorpressnya adalah Sepeda motor sementara bekas Sementara bekas Nanti kalau tiba-tiba yang muncul baru Berarti kan syukurnya tambah ban Banter Alhamdulillah Lila. sepeda kontel tetap 50 item yang lain juga tetap tetap, tapi ada sepeda motor, syukur-syukur nanti ada yang nyumbang mobil, alhamdulillah mobil-mobilan itu loh kan banyak ya e, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca kemudian nanti jangan pulang masing-masing bentuk halakoh kita makan bersama-sama Ya, e, saya ucapkan terima kasih kepada e, semua teman yang yang melangsungkan majelis ini bantu majelis ini kepada aparat Hansip, Primas, Polisian, Bansor Dan semua teman-teman yang bantu uh, Suksesnya majlis ini tiap Jumat Saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang sebesar-besarnya Ini ada permohonan doa Al-Fatihah Li Ibu Sumani Binti Harjo Subono Allah yaghfir lana rahmah wa ya'li darajata aljannah wa yaj'al mustaqarrruha fi juz'i al'alam an nabiyyin sidiqin wa shuhada' wa salihin alhadhin wa a'la arwah walidina walikum wa amwasina wa atikum ummatal muslimin wa ila hadratin nabiy al-fatihah amin Al-Fatihah dengan niat kesembuhan Untuk yang sedang sakit Bapak Haji Sunardi Kemudian juga permohon doa Untuk Ananda Muhammad Hafidh Rifai Soleha bin Suwandi Semoga jadi anak yang soleh eh, Ahli solat Ahli Al-Quran ya, Dan bisa mengamalkannya bekti kepada kedua orang tuanya Kemudian eh, Untuk Mas Yudi yang mau nikah ya Dengan Mbak Sri Galeh Endah Fatma Sari, semoga lancar pernikahannya dan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah serta mendapatkan keturunan yang soleh dan solihah. Begitu pula yang belum nikah, semoga segera nyusul. Amin, Allahumma Amin. Kemudian Al Fatihah dengan niat uh, untuk Mbak Sunarti, semoga mendapatkan jodoh yang soleh. Ya, kemudian juga untuk Mas Supriyono agar diberi kelancaran yang sedang bekerja di Bali. Kemudian untuk Sri Marjumi dan Sri, uh, yang sedang sakit semoga disembuhkan dari penyakitnya. Dan untuk Nefi Aulia Rahmawati supaya menjadi anak yang pinter, yang yang sholihah, yang sukses berguna bagi Nusa dan bangsa. Kemudian untuk Hari Sarjana Saputro semoga sembuh dari segala macam penyakit yang dideritanya. Kemudian untuk afiki minati mahashakti supaya ujian akhir semesternya lancar begitu pula untuk semua yang mengikuti ujian. Mas Doni dan istrinya Nurul Mas Doni dan Mbak Nurul Istiqomah ya, semoga kedua-duanya dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk semua yang hadir Di sini dan membantu majlis ini Dalam bentuk apapun Semoga oleh Allah hajatnya dikabulkan Keinginannya diwujudkan Ma'alut tufal afiah Wassalamual jamalah waridu inayah Dan sebagaimana membantu majlis ini Semoga gantinya langsung Dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ala hadiniyahu ala kunyatun soalnya Jami'ah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ya alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Al ya kan, iyyaka na'budu wa ya iyyaka nasta'in. Surata al-mustaqim. Surata alladhina an'amta 'alayhim maghfiratan maktub 'alayhim wa malattalin. Amin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. 'Ajaj ma fi 'ilmillah اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم في حالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز انخطيئاتي والزلات وتقبل جميع حسناتي wasamihni fi ma mada ma yati waktubni fi diwani sadati waslubbi sabila najati fi hayati wa mamati allahumma inni tamiu fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqad faktubni min awliyak waslubbi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyat wa sallallahu ala sayidina muhammadin untuk keamanan Tahun baru Semoga yang bermalam tahun baru Tidak berbuat kemaksiatan Dilindungi Allah dari segala bencana Dilindungi dari segala musibah Semoga bangsa ini diberi Ketenangan dan ketentraman Dan keamanan khususnya kota Solo yang kita cintai ini dan kota Anda masing-masing semoga aman sentosa dan semua yang bertugas mengamankan Diberi keamanan oleh Allah dunia akhirat alhadziiniyah alfatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Ya kan Abu Dua, Ya kan Astaghfirullah di surah Al-Mustaqim, surah yang nampaknya mereka yang mukdhibahnya. Amin. Demikian, mohon maaf. Terima kasih atas segalanya. Bagi yang berminat memiliki kalender 2014, silahkan cari di luar. Ya, itu kalendernya masih masih banyak. Silahkan diborong. Satu orang beli 500 eksemplar. Hakikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. test 2 test pengumuman pengumuman super penting